كلا لا إن لم ينتهي لمسة عن بالنّصية نصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب